Fman kafemin muciz jenfan av ithman, fa aصلاح بينهم فلا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 أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون